إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع لكم هذه المادة الحمد لله الذي خلق الكائنات وتفضل علينا بجوده والرحمات هو الذي أرسل رسوله بالهدى والبينات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 كتاب معجز ورسالة خالدة حوت الأخبار الصادقة والقصص المفيد والأحكام الراسخة لو أخذ به المسلمين عزوا ولو حكموا به عدل ولو قالوا به صدقوا ومن أصدق من الله قيل ومن أصدق من الله حديثا وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مهيمنا مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم وإن هذا القرآن فيه من القصص المفيد وفيه من الدروس والعبر ما ينبغي أن تستلهمه الأمة وأن تستفيده وإن القصص والنفوس تميل إلى القصة وتستهويها الروايات حكى القرآن جملة من القصص ولكنها كأنها تشخص واقعنا وتحكي مشاكلنا وتحل معضلاتنا لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديث يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون فأقصص القصص لعلهم يتفكرون واليوم أريد أن أسلط الأضواء على قصة من أعظم قصص القرآن وأجلها وأكثرها ذكرا إنها قصة موسى عليه السلام مع فرعون وإن هذه القصة ترددت في القرآن كثيرا حتى قال أهل التفسير كاد القرآن أن يكون موسى إنك لن تفتح سورة من السور إلا وتجد في ثنايا وحنايا القرآن قصة موسى مع فرعون ومع بني إسرائيل وإن القرآن يقال أنه أقر أنه كتاب آخر الزمان فكيف يستغرقنا بالقصص ومن هنا يكون الإعجاز أن القرآن حكى عن بني إسرائيل في فترة لم تكن لبني إسرائيل مكانه ولكن الآن العالم كله يتحكم فيه اليهود من خلال ما يملكون من وسائل إعلام وأموال كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين من هو موسى عليه السلام هو موسى بن عمران ابن قاهث ابن عازر ابني لاوة ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم على رسول الله ورسولنا أفضل الصلاة وأزقى التسليم ولد موسى عليه السلام في ظل أجواء من الطغيان وأجواء من الفساد إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعة أي قسم الناس من يسهل عليه حكمه، وبالتالي كثير من من ينتهج الفرعونية والمهم في قصص القرآن أن نعلم أن الفرعونية نهج ومسلك وخلق وكثير من الناس يتشبث ويت ويتصف بأخلاق فرعون في عصرنا ولو أني ذكرت لك الألفاظ وعبارات فرعون تتأكد أنه نالك من يتمثل بفرعون. إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعة. قسمهم ليستغرقهم الجهل ومن أجل أن ومن أجل أن يستمر طغيانه على في الأرض وجعل أهلها شيعة. يذبح أبنائهم ويستحي نسائهم. إنه كان من المفسدين وفرعون علم أن فتن من بني إسرائيل سيقضى ملكه على يده فجعل يقتل الأبناء من الذكور ويستحي النساء أن يترك النساء بلا قتل وكان, وكان, وكان بن إسرائيل هم الخدام في بيوت الأقباط المصريين في مصر آنذاك، وبالتالي لما عذم الرجال وقل الخدام والعمال رجع الملأ إلى فرعون فحدثوه بأن يقتل طفل أن يقتل في عام الذكور وأن يتركهم في عام لعل الذين يتركوا يكونوا خداما عند عند الفراعنة وولد هارون عليه السلام وهو يقبر موسى في العام الذي فيه العفو وفي العام الذي يقتل فيه الأطفال من الذكور ولد موسى عليه السلام وهنا التحدي وبالتالي يقول الله عز وجل ونريد أن نمنى على الذين استضعفوا في الأرض فنجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم ونري فرعون وهامان وجلودهما منهم كانوا يحذرون الأمر الذي حذروه وخافوه أن يخرج فتى من بني إسرائيل يقضى ملك فرعون على يده أراد الله أن يلي فرعون هذا عيانا ترك موسى وقتل فرعون الناس وأم موسى كانت تخاف على ولدها وأوحينا إلى أم موسى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني ولقد منلنا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن يقذفيه في التاب... أن يقذفيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل ثم بعد ذلك قال ألقي موسى عليه السلام في التابوت وقع التابوت في يد فرعون هذا تحدي عجيب وهذا يري الأمة وأهم درس ينبغي أن يستفاد أن العناية الإلهية غالبة، وأن القدر الرباني مصلح ونافل، وأن الله عز وجل سلطانه كبير، وأنه على كل شيء قدير. يتربى فرعون يقتل الأبناء، وبالتالي لما ذهب موسى مع الموج. فأصبح فؤاد أم موسى فارغا من كل شيء من الدنيا إلا من هم موسى وإن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين التحدي الأول أن موسى ولد في العام الذي يقتل فيه الذكور وولد هارون في العام الذي يترك فيه الذكور وأراد الله أن يكون موسى نبيا وبالتالي حفظه وكله ورعاه ونصره وصانه ورفعه وأعلاه واصطنعه ولما وصل التابوت إلى آسيا وهي آسيا بنت مزاحم ابن عبيد ابن الريان ابن الوليد والريان ابن الوليد هو ملك مصر الذي رعى الرؤية وفسرها له يوسف عليه السلام وقال الملك اتوني به استخلصه لنفسي آسيا من سلالته ولذلك كانت زوجة لفرعون مصر آنذاك وبالتالي جيء بها وألقيت عليك محبة مني ما رآه أحد إلا أحبه قالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وفرعون لأنه متكبر قال لها قرة عين لك لك أما أنا فلا حاجة لي به نحن ما ممكن نحتاج طفل هو ملك وعند ما عند من الجنود أنت إذا رأيت الحديث عن الجنود إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين بفرعون جنود وكثير من الناس يغره عسكره وأجهزته وجنوده ولا يدري أن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون موسى عليه السلام لما قال فرعون هذا البلاء موكل بالمنطق فعلا قال لها أما أنت فنعم أما أنا فلا حاجة لي به وقد نفعها في الدنيا بالهداية وفي الآخرة بأن دخلت الجنة بسبب اتباع موسى عليه السلام وتأتي العناية الرابعة وحرمنا عليه المراضع من قبل سبحان الله يخذك يخذ عناية وحفظ إلهي بعد أن ألقته في اليم. تتقاذفه, تتقاذفه الأمواك إذا به يصل إلى بيت عدوه الذي يقتل الأبناء ويستحي النساء إنه كان من المفسدين وإنه كان من العالين وإنه كان من المزرفين كل هذا في فرعون يبقى موسى في بيت فرعون حرمت عليه المراضع قال تعالى وَإِذْ تمشي أُخْتُكَ فتقول هل أدلكم على أهل بيت يقفلونه لكم وهم له ناصحون ورددناك ورددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثر الناس لا يعلمون وحرضنا عليه المراضع من قبل إذ تمشي أختك وفي القصص إذ قالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنوب أي عن بعد الأجنب البعيد من بعيد لبعيد فبصرت به عن جنوب وفي طاها ورجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وإذ قتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا ثم جئت على قدر يا موسى أو ليست هذه عناية الله وحرمنا عليه المراضيع من قبل وبعد هذا نشأ موسى عليه السلام واشتد عوده وقوي في بيتي فرعون وقد رجع إلى أمه ترضعه وتأخذ عليه الهبات والجوائز والأموال والهدايا لأنها ترضعه من تربى في براط فرعون وهم لا يحرفونه إلى أن خرج موسى عليه السلام من بصر لأنه قتل قبطيا لما دخل السوق وجد فيه رجلان يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه رجل إسرائيلي ورجل قبطي فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوقزه موسى فقضى عليه ولم يكن هذا جرما لأن القبط كان كافرا ولكن موسى قتله بغير إذن من ربه فقط وبالتالي يعلم أن ليس كل كافر يقتل كما هذا فهم كثير من الناس أن أي كافر يقتل مباشرة ليس كل كافر يقتل وخرج موسى عليه السلام خائف يترقب فلما ورد ماء مدينة وحصلت قصته مع العبد الصالح وبعد أن أتم عشر سنين ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل وخرج موسى من مدين على قدر في الصحراء وإذ قال موسى لأهله أنكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى يوجد وادي في صحراء سيناء يسمى بوادي طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى لما رأى موسى عليه السلام النار هيئته كان جائعا وكان الظلام دامسا وكان البرد قارسا وكان موسى عليه السلام يلبس لعل من جلد وكانت ثيابه باليا لكن الله إذا أراد أن يختار رسالة والله أعلم حيث يجعل رسالته وبالتالي أعداء الأنبياء على مر الدهور والأزمان جهلا لأنهم يظنون أن الحياة مظاهر وماديات وبالتالي الصحفي الدنماركي لما سئل عن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا لا أعرف شيء عن محمد أم لم يعرفوا رسولهم أم هم له منكرون حق لهم أن لا يعرفوه لأنهم في مدنية غالقة ومادية زائفة وحياة تتقلب مظاهرها سوءا وإنحادا وانحلالا وبالتالي هم لم يعرفوا رسولهم، وبالتالي فهم له منكرون. إن الذي لا يعرفك ينكره والإنسان عدو ما يجهل وقد اعترف هذا الصحفي أنه لا يعرف عن حياة محمد شيئا وبالتالي موسى عليه السلام كان بسيط في مظهره ولكن الله كلمه إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري وإن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى لما اختار الله موسى كان بسيط في هيئته كان بسيط في شكله ولكن الله يختص برحمته من يشاء الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس وخوطب موسى وألقى عصاه فلما رآها تحت الزكأنها جان ولا مذبرا ولم يعقب يا موسى إنه لا يخاف لدي المرسلون يا موسى أقبل ولا تخف والعصا استحالت إلى ثعبان عظيم ما عظمه يحتز بسرعة كأنها جن والجان يضرب به المثل في السرعة يقول لك لقيتم شغالين شغل الجن يعني بنوا البيت بسرعة يقول لك شغالين شغل الجن الجن يضرب به المثل في السرعة فلما رأيها تهتز كأنها جن كأنها جان ولا مذبرا ولم يعقب وأراه الله الآيات وأمره أن يذهب إلى فرعون اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري وموسى تكلم مع الله مباشرة وكلم الله موسى تكليما وهذه رفعة ما بعدها رفعة وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا قال ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقلة من لساني يفقه قولي واجعلي وزيرا من أهلي هارون أخي واشتد به أزري وأسرك في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى اذهبا إلى فرعون إنه طغى وقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قال ربنا إنا نخاف أن يفرط علينا أو أن يضغى قال كلا إنني معكما أسمع وأرى شيء عجيب والله قصة موسى تعيد الثقة للنفوس بأن لهذا الكون رب يحكمه لأن كثير من الناس احتزت ثقتهم فظنوا أن الأمر بيد أمريكا والكفار يفعلون ما يريدون وربك فعال لما يريد سبحانك ربي موسى عليه السلام سوفد إلى فرعون والغريبة أن فر... أن موسى ذهب لوحده قومه مستضعفون وما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئه يعني حتى من إسرائيل لم يتعاطف مع موسى وقف موسى أمام فرعون في بلوط وفرعون يمتلك من الحكم والملك ما يمتلك ولم يستطيع فرعون أن يمس موسى بشعره لقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين كان معه من الله سلطان كان فرعون يقول ذروني أقتل موسى ومن معه تشف ده, ده ما تقتلوا يقول لك ذروني أقتل موسى ومن معه الله ألحمك منه ما تقتلوا فرعون بيقول لهم كده فكوني ده زي زولة بالشاكر في شكله وجبان والناس ماسكين وهم ماسك في ناس يقولون فكوني فكوني عليهم يعني كافة كودة تزوي شنوه فرعون قال فكوني قال ماسكك منه وانت فرعون ماسكك منه يا اخي تقول تعنا ربكم ولعنى بيقول لي باقتقتل موسى ما تقوم عليه وسبحان الله موسى أعزني لكن ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين. عنده سلطان من ربنا. لن يصلوا إليه. وبالتالي إنني معكما أسمع وأرى. المتعة في الحوار الذي دار بين موسى وبين فرعون يتع. متعة. متعة عجيبة. لما ذهب موسى إلى فرعون هل أتاك حديث موسى إذ نداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل له هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى قال فرعون أوليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي وإن فرعون يرد بعبارة موجودة في مجتمعات الناس أم أنا خير من هذا الذي هو مهيم ولا يكاد يبي أنا أحسن منه وبالتالي الفرعونية مذهب فكثير من الناس عندهم تعالي وتكبر في غير محله وبالتالي اقتبثوا من فرعون يقول أنا أفضل منه القليلون ذكرنا فرعون شوف عبارة فرعون وإنهم لنا لغائضون وإن على جميع الحاظرون فرعون قال دد قللا قلما ما ما ما ما ما يلتفت إليهم إن هؤلاء الشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائضون نفس العبارات صداها يتردد في مجتمعات المسلمين فرعون يقول أم أنا غير من هذا الذي هو مهم ولا يكاد يبين يضحك ويسخر من موسى وبالتالي إذا سخر ساخر من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله له لقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون موسى عليه السلام ضحكوا منه أم أنا خير من هذا الذي هو مهم ولا يكاد يبين وأحيانا قال له ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين الآن لو في شخص الناس كان عارفين محضو لو دارك بداعية لا يتركه الناس يقول لي انت نسيت الزمان ده نسيت القاعدات معانا ده تعملين فيها خلاص مولانا بعد ما كملت كله ده تطلع لنا فيها كمان عمل لنا فيها الله قال والرسول قال توبة ما في ولا شنو قال فعلتها إذن وأنا من الظالمين وفررت منكم وفررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما إذن قال لي أنا من ربك فينا وليدا يا أخي في ناس بلا كان قلت الله قال والرسول قال شلتك يا أخي على خطأ الله قال والرسول قال شنو؟ شلتني آي رائق في كلام الله والرسول شنو شي لك دخل لي كلام الله والرسول ده رائقه شنو يقول لك يعني كنت بتلعب في الشارع لما يقول لك باب إنت كنت بتلعب في الشارع قال لي آي كان بلعب في الشارع وبيقى عالي إنت ضده ونالرائق شنو يعني لا تقبل زي فرعون ولا شنو إنت فرعون أكدنا بقول إلا فرعون لكن في ناس بيشبهوا فرعون بيشبه فرعون في حاجات أنا من ربك فينا وليدا ولا فينا من عمرك س وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَةَ يخدمها نفس الكلام نفس الى نسيت ايام زمان لما نسيته قل لهم ما نسيته اها في شنو كنت مجلم كبير والله تعب علي اتاق ضد الموضوع ده ولا شنو يعني عشان انا كنت مجلم وبجرزول كويس كلامي بقول ما تاخد ما يعني يا اخي قلت ليك الفرعوني يا اخي القرآن ده عجيب غرص وقال موسى قال من ربكما يا موسى شوف الإجابة قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدا قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى نقاش عجيب لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر للناس وإني لأظنك لا وإني لا يا فرعون مثبورا النقاش مستمر فرعون لجأ إلى تزيين باطله وده برضو أم موضوع والحديث عن الوطن دائما أهل الطغاة والظلمة لما يحاصروا يتكلموا عن الأرض والتراب والوحدة الوطنية والكلام الفارغ ده فرعون قال نفس الكلام إنهادان لساحغان يريدان أن يخرجاكم من أرضكم الأرض وتنحسس بضربوا عليها الناس دين من أرضكم بسعرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى والله أنا استغربت طريقتكم المثلى الآن الناس ممكن يخضوا على خصومه ويشنقون يقول لك جد ثورة ياخذ الثورة دي منذرة يعني شلوه بيقى ضد الثورة يقول لك ضد الثورة وعداء الثورة ومعارف الثورة ياخذ الثورة الشمد يقول لك الثورة قال فرعون ما أريكم إلا ما أراه ده ناس كتار قالوا كلام ده ناس كتار سأوريك إنه القرآن لما المتكلم عن فرعون لم يتكلم عن حكمة زمنية إنما كان يتكلم عن نفس بشرية إنسانية تختلج فيها المشاعر المختلفة من الكبر والتواضع ما أريكم إلا ما أرى أولم يقول حكام المسلمين هذا لشعوبهم ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد فرعون عنده سبيل الرشاد فرعون قال إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد يا سلام والله حاجة غريبة فرعون يتكلم عن الفساد يقول لك الفساد والمفسدين والله تقرأ كلا فرعون تقول القرآن ده حق يعني ذاته كأن مشاكل البشرية تتكرم فرعون يقول إني أخاف أن يؤذروني أقتل, مو أقتل موسى ومن معه إني أخاف أن يبدل دينكم هو في دين هو أنه الدينة يبدلوا دا قال دينكم وإن دا الدين ما علمت لكم من إله غير أوليس لي ملك مصر أنا ربكم الأعلى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى والله يا إخوانا شيء غريب قال أنا بس مستغرب قال إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وبالتالي يرون أن الصلاح فساد وأن الخير شر وأن الحق باطل على حسب رؤيتهم هل يمكن أن يظهر موز الفساد فرعون يقول لقومه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد قال أهل التفسير متهكمين صار فرعون واعظا فرعون بقى شيخ الفساد والمفسدين ونحن ضد المفسدين والمفسدين الذين يريدون أن يفعلوا ما عارف الأوتار التي ضرب على فرعون الأرض إن هذان الساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسعيهما والفساد يظهر في الأرض الفساد والدين القديم والتمسك به إني أخاف أن يبدل دينكم إن هذه المحاور لا زالت موجودة واستمر الحوار وقال فرعون للملأ الكباراء الذين حوله أنا ت أنا تستمعون فأشار إليه قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم من جميع المدائن جاءوا بالسحرة فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقال له فرعون لموسى أخبره أن بينه وبينه موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزين وأن يحشر الناس ضحى والله لكن ياخد موقف طبعا قالوا بعض الناس قالوا في المدائن حاشرين من مصر جابوا السحر من دنبولا طبعا في الناس قالوا موسى دنبولاوي يا أخي موسى ابن عمران ابن قاهر ابن عازر ابن لاوى ابن يعقوب ضنقلاوي كيف رأيه؟ أمكن تكون أم ضنقلاوية قال له أم ذات اسمها إيا زخط إيا زخط ما عنده علاقة بالضنادر ولا ضنقلاوية قلت له أمكن موسر أنه كان قاعد في مصر أمكن كان ضنقلاوي وإن كان في, في حديث النبي عليه الصلاة والسلام وصف موسى رأيت موسى رجلا طوالا جعدا كأنه من الرجال شنوءة جعدا معناها جسم مكرمش جعد معناه مكرمش جسمه وفيه طول عليه السلام موسى عليه السلام جمع له السحرة السحرة قالوا لفرعون أَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِنْ كُنَّا نَحْلُ الْغَالِبِينَ قال نعم وَإِنَّكُمْ إِذَا لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم فخين إليهم من سحرهم أنها طبعا المتوقع أن يلقي موسى عصاه تتحول إلى ثعبان مثل تعابينهم لكن الغريب فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفك عصى موسى لقفت جميع العصي والحبال وعادت عصا كما كانت السحرة أصحاب صنعة يعرف السحر عالم أن الأمر ليس سحرا وهذا من المواقف الإيمانية القوية في قصة موسى عليه السلام فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب موسى وهارون هذا في الأعرف فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب موسى وهارون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم والله فرعوندا مجرم جرام قال إن هذا لمكرم ما في المدينة لتخرجوا منها أجلها بيضرب على الشعوب على أوتار حساسة كان قال لون الناس دين بيجي طلعوكم وبيجي الناس بيجيفوا معهم يا أخي ده خطر خطر وكافر كفر عشان أشكد بقدره وبيون مثل لكن يقول ليه قال الفريق المصري قالوا عنه الأبناء الفراعنة قال وانتصر أبناء الفراعنة على الكاميرون والأشتو كده ما عارفك يا أخي ليه أبناء الفراعنة يعني ذاته يقول ليه أبناء ياخذ ما كعب, كعب ياخذ فرعون ده من السوء بمكان يا أخي أبو جهل الرسول قال علوه فرعون هذه الأمة يعني نحن ذاتنا فينا فرعون له أبو جهل ده. من السوء والعناد يا أخي فرعان ده موجل مجرم جرام. بعدين شلون ورقصوا طار ربنا السحرة فلو قطعنا تعن أيديكم وأرجلكم من خلاف موسى وقف أنا مستغني ما قدر يهبش موسى دنيه أي يا أخي والله والله بأيد ربنا ده يا أخي قال له كلا إنني معكما أسمع وأرى ما بقدر ولقد ارسلنا موسى باياتنا وسلطان مبين الى فرعون وملئه بسلطان والله سبحانه ربنا ده بلكت انا سحر وزاتك السحر هو موسى قال لي قال لك ترى تساوي حاجه خلي السحر المساكين دول كتل السحر وخلي موسى ما بيدخل موسى ده مرسل ربنا ما بيقدر يحبش نهائي شفت إيه اللي بيذين يخد فيها يخدها في موسى عليه السلام أشترك كده وموسى ما يسأل أي حاجة غير عصايته دي لكن فرعون في قرارة نفسه جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوة عارف إنه موسى دا خطر يقول حسنا كان جيت عليه يفك فيني العصاية دي تقوم تبلعني ذاته مو فرعون مش فرعون خايف ما قادرين بشع له موسى دا نهائي لو قد تعانى أيدي أرجوكم من خلاف ولا أصلبناكم في جذوع النخل ولا تعلمونا أينا أشد عذابا وأبقى أنا والله استغربت استغربت جدا لإيمان سحرة إيمان دقايق دقايق ما في صار إيمانا راسخا شامخا كالجبال بعض المفسرين قال بدعة الخوف والإيمان يدب في نفوس السحرة لما قالوا إما أن تلقيا وإما أن نكون نحن الملقين ده ذاتك الأمزل خايف أرمي طوالي ما لك شنو تقول له أرمي أو لن ترمي تا. ما ترمي تكاوازا من نفسك ما ترمي طوالي لكن إيمان عجيب قالوا والذي فطرنا لا إله إلا الله محمد صلى الله عليه وسلم ياخد إيمان دمت عند ذاته يا أخي نحن مما الله خلقنا مؤمنين حسنا زول كان دو صوتين قال له غير رأي بغير رأي صوتين بس صوتين بس كانت دو صوتين بغير رأي خلي يدو كهرباء كما كان دو كهرباء ولا قال لعليه أضافرينه زي ما بيعملوا أجهزة الأمن في الدول الإسلامية قال له على الناس أضافرينه قال يعلموا في المروحة اسمها طيارة قامت يعني ذاته بخوفوا الناس ويرهبوهن النزق قالوا والذي فطرنا لن نؤثرك على ما جاءنا بذل بينات والذي فطرنا فاقضي ما أنت قام إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أقرحتنا عليه من السحر والله خير وأبقى ووعظ فرعون إنه من يأتي ربه مجرما فإن له نار جهنم لا يموت فيها ولا يحيى ومن يأتي مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا صمدوا على إيمانه قصة موسى شيقة وسبب أنها شيقة أن الذي حكاها رب العالمين في أجل كتاب وفي أفضل رسالة وهذا يدل على أن القرآن وأن الدين الإسلامي يحترم الأنبياء كافا آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله نحن نحترم أنبياء الله ولكن السفرة من الخلق يعتدون على أنبياء الله وعلى حرمات الله وبالتالي قصة موسى ممتعة وشيقة أسأل الله تعالى أن يعلمنا ما يجهلنا وأن يذكرنا ما أنسينا إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بدأت القصة تسير نحو نهاياتها بعد أن آمن السحرة وقتلوا مكث موسى عليه السلام عند بعض المفسرين أربعين سنة فيها أخذ الله فرعون بالسنين ونقص من الأموال والثمرات والضفادع والقمة والجراد والدم والطوفان آيات مفصلات وموسى يمكث مع بني إسرائيل ولم يغير شيء وقال آن ذاك لي بني إسرائيل اجعلوا بيوتكم قبل وقالوا قد أذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم فينظر كيف تعملون وكان موسى ينتظر الإذن من الله بالخروج من مصر إلى بيت المقدس فآلنا الله عز وجل وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون خرج موسى ببني إسرائيل من مصر فأتبعوهم مشرقين ونادى موسى ونادى فرعون في المدائن حاشرين ثانية ما من فارس إلا وجاء حتى قيل أنهم ربما كانوا ألف ألفا معهم مئة ألف خيل بهم كلها سوداء لون واحد وده فيه رهبة حسن لو جاولت أولاد مدرسة قل لو لابسين لبس واحد انت بترى المنظر ده عند وقعي في النفس لكن لو جاولت ايزوا لابس حاجة بلا ما ارتقع في نفسك كلهم لو رجبين خير لون وحدة فأتبعوهم مشرقين ربنا قال فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين يعني خرجوا من مصر شرقا إلى الصحراء إلى صحراء سيناء واعترضهم بحر اختلف أهل التفسير في البحر هل هو النيل؟ ليس هو النيل هل هو البحر الأحمر؟ الراجح أنه البحر الأحمر لكنه لسان من البحر الأحمر ليتجاوز هذا اللسان؟ يمشي على حسب ما أمره الله عز وجل واصطدم موسى بالبحر وفرعون ورائه القرآن يصور هذا المشهد في عبارات بليغة فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون يا سلام يوم أن يستشعر الداعية إفض الله ومعيته له. قال كلا إن معي ربي سيهديه. استضم بالماء بحر وفرعون خلفه. قال كلا إن معي اللطيفة لم يقل معنا لأن الله على الحقيقة معه هو. أما المخية عبارتهم إن لم يدركون. تدل على ضعف الإيمان واليقين. لذلك قال كلا إنا معي ربي سيهدين فأوحى الله إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطوض العظيم وضرب الله لهم في البحر إثني عشر طريقا في البحر يبسا لا يخاف موسى دركا ولا يخشى ودخل موسى المفترض فرعون يجي جيف كده يقول والله يا أخي موسى ده على حق العصاية والثعبان وتربى وربيته أنا وال ال ال كله ما قدر رضعوه رضعت أمه الحقيقية وجتاني وما قدر تسوية حاجة والبحر قدامه المفسرين استغربوا جدا اتدخل فرعون البحر ده شنو يعني كان مفروض يقتنع اقلنا شيء كان يقول ساحر يقول ده ساحر الزوال ده بغتس حجرنا الزوال ده بودينه في ستين ده أخير ده لو عادل يعني بعد ساحر ده كله مفروض فرعون ما يخش والله فعلا حاجة محجرة ما موسى خشل موسى خشل انه ضرب البحر بعصايته ايه ده بدخل اشنو كم ما غبيان ومترطش يا خلي بدخلش حج وتجف كده تتأمل ولو شايل موبايل تاخذ له صورة بالموبايل وترجع ما في حاجة بتخليه تأخد أصلا لكن في شيء خذلان الله له ربنا تمس على أموالهم واسد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال ابن عباس أدخل فرعون اليم مع ما رأى من آية ومعجزة باهرة نفسه الكافرة وسجيته الفاجرة الدخل نفسه الكافرة وسجيته الفاجرة ولما خرج موسى وقبل أن, يخو أن يدخل فرعون أراد موسى أن يضرب بعصاه البحر ثانية قال له ربه أترك البحر رهوى إنهم جلد مغرقون دار اضرب البحر ينجع تاني ربنا قال لي ما شغلتك أمش انت الباقي يخلي علينا ودخل فرعون ولما دخل جنود فرعون جميعا أطبق الله عليهم اليوم يخدع حسنك حكيت له خواياك بيصدقه ما ناس ما بيعرفوا زياد القرآن ولا بيعرفوا حاجة بالله في يومنا يا ربنا فتح البحر فتح هاي وممكن يفتحوا تاني توسينامو ده ما ما اغنعتكم يعني البحر يجري بسرعة سبو وعشرين كيلو متر في ساعة يعني ده بحر شروف البحر في توسينامو جرى سرعته كانت بسرعة سبو وعشرين كيلو متر في ساعة مويه بس دمرت على الشاطي الف وتسعة وعشرين كيلومتر يعني من هنا لحد بور ده كل انتهى في لمح البصر ربنا بيتحال رب البحر كيف ما بيفتحوا لموسى كيف وانا أصريت أجسد صف موسى لأن الناس صاروا ماديين شديد فبالتالي لابد أن تحدث أن يحدث لأنفسنا هزة في عقولنا وتصوراتنا أن هناك أمور جرت في هذا الكون عجيبة بالله فأتبعوه مشرقيين لهلاكهم فأغرقناه وجنوده في اليم فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا انتقمنا منهم وفي آية فأخذناه نكالا آ... فأخ... ف... فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال آخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى والله شيء عجيب أغرق فرعون وفرعون في الغرق الحديث في الجامع الصغير قال جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم لو رأيتني وأنا أخوض بجناحي في البحر أخري الطينة أدسه في فم فرعون حتى لا ينطق الشهادة فتدركه رحمة الله لأن جبريل كان غبان من فرعون دا غضب يا أخي فرعون دا يغضب الناس دي كلها قال لما انداري امود فلما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك ولتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون والله الشيء عجيب طلع فرعون بجسده عشان ما يقولوا البكية الفضل يقولوا فرعون مشى شاء وبيجي راجع كما يقول الرافضة وَأُهْلِكَ مِذْعَعَونَ في يوم عاشوراء وكان ذلك في يوم العاشر من محرم قبل سنين طويلة لا يعلم مداها ولا يعلم عددها إلا الله جل جلاله ونحن أولى بموسى منهم ولذلك نصوم عاشوراء البارحة في مثل هذا اليوم أهلك الله فيه أعظم طاغية ودروس المستفادة أن عواقب الطاغين وأن نهايات المفسدين واضحة إن في ذلك لعبرة لمن يخشى سلفا للآخرين تركه الله علامة للناس ثانيا جلد والصبر وقوة الأنبياء في الحق أخي موسى ده أمهي قوي قوي قوة شديدة جلد وقوة الأنبياء في الحق ثالثا أن النجاح وأن أو أن آخر الأمر يفرح فيه أهل الإيمان والتقوى أن أهل الإيمان والتقوى هم الذين يفرحون في الآخر وأن العاقبة للمتقين والعاقبة للتقوى وهذا يحتاج إلى يقين وإلى صبر وإلى جلب والفائد الرابعة أن الفرعونية مذهب ومسلك وخلق يتردد عشرات المرات ومئات المرات على ألسنة الناس وموجود في مجتمعاتنا كنهج وسلوك تعاليا وتكبرا وإفسادا وظلما وبطشا وإن فراعنة عصرنا شارون والله شارون ده، والله آية. بده شارون ده بيسونه، وبقى تحت النووية والدنيا دي كلها يخاوفها حتى أمريكا. أمريكا عبيد الصهيونية بقائدة لا ينتخذوها. أمريكا عبيد الصهيونية. ده كله. عشرين عملية. أفتح راسه، وقف الدم. بتوقف وين؟ دم الله دا ينتقم منه شارون دا كان نفجره كان بيبقى رمز زي فرعون فاليوم ننجيك ببدنك بس, بس راقد كده قال لك هاي يخليك راقد كويس وما يقدر يعمل أي حاجة يجيب خبر قال حرق صباعه قال بس لما نحرك صباعه يجيب خبر فاليوم ننجيك ببدنك يا فرعون عصرنا يا مظلم يا سفاح يا سفاح أتظن أن الكون خليء من إله يحكمه ورب يدبر أمره قاعر فوق عباده فاليوم أن ببدنك ولتكون لمن خلفك آية خلي وسائل الإعلام كلها عينك يا مجرم ولتكون لمن خلفك آية ولكن ما في زرح يؤمن وإن كثيرا من الناس عن آياتنا نغافلون وبش فرعون صغير شارون فرعون كبير وده فرعون أصغر منه شوية سفاحين وثفاكين يحتلوا ديار المسلمين وينتيكوا أراضيها يا أخي الفرعونية موجودة عشان ما تقول دي جصة قديمة والقصة انتهت ونحن ماننا على القصص القصة أقسم بالله مش دي جسة فرعون مع موسى تقريبا يكون عندها ثلاثة ألف سرة. أقسم بالله كأنها حاضر اليوم وده إعجاز القرآن تجرى جسة موسى مع فرعون عشرين مرة كإنك لأول مرة تسمع بها وكأنك ما سمعت بها منذ قبل وكل يوم تتفجر فيها معاني وفوائد وعبر ودروس يمكن أن تستفيد منها الأمة أسأل الله تعالى أن يرد الجميع إليه ردا جميلا اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا وبعلمك الغيب وبقدرتك على الخلق وبأنك أنت الله لا إله إلا أنت أهلكت فرعون وأنجيت موسى اللهم أهلك كل من طغى وتجبر من الكفرة والمجرمين والسفاكين ومصاص الدماء اللهم من أراد إسلامنا ومسلمينا ونبيك بسوء وكتابنا بسور اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك يا من أنجيت موسى وأهلكت فرعون أهلك فراعينة عصرنا كما أهلكت فرعون موسى يا رب العالمين اللهم يا مولانا ويا إلهنا ويا سيدنا ويا خالقنا ويا رازقنا من أراد الإسلام والمسلمين بسوء اللهم فاجعل تدبيره وتدميره يا رب العالمين اللهم إن اليهود طغوا وتجبروا اللهم فأرنا فيهم يوما أسودا كيوم فرعون وهامانا وأبي خلف يا من لا يعجزك شيء اللهم ارحمنا إن إلى رحمتك فقراء واغننا بها عن رحمة من سواك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه وسلم تسليما